من حالات الولادة النادرة أعلن قسم أطباء الأطفال في مستشفى فلوريدا الأمريكية أن الطفلة أميلا سونغا التي يعتقد بأنها تحمل الرقم القياسي العالمي للولادة المبكرة ستتمكن من مغادرة المستشفى بعد نحو أربعة أشهر قضتها في العناية المركزة وكانت أميلة قد ولدت بعد واحد وعشرين أسبوعا وستة أيام فحسب من بدء الحمل أي ما يوازي خمسة أشهر من فترة الحمل الطبيعية الأساسية التي تبلغ تسعة أشهر أو ما بين سبعة وثلاثين وأربعين أسبوع ولم يتجاوز طول الطفلة ساعة الولادة أربعة وعشرين سنتمتراً ولم يزد وزنها على مئتين وثلاثة وثمانين غراماً إضافة إلى معاناتها من مشكلات كبيرة جعلت الأطباء يتوقعون وفاتها في أي لحظة. لقد واجهت الطفلة مصاعب في التنفس. ونزيفا بسيطا في الدماغ ومشكلات في الجهاز الهضمي غير أن الأطباء الذين تابعوا حالتها الصحية نفوا إمكان أن تستمر تلك المشكلات على المدى الطويل ويبلغ وزن أميلة حاليا كيلوغرامين بينما يتجاوز طولها وستين سنتيمتراً. وذلك بعد الأشهر الأربعة التي قضتها داخل الحاضنة الاصطناعية في المستشفى وتمكن الأطباء من تحديد عمر الطفلة بدقة كونها وليدة تلقيح اصطناعي ورافقت عملية ولادتها مصاعب جمة اضطرت الأطباء إلى إخضاع والدتها لعملية قيصرية.